لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد وقهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجي لأجر مسمى ألا هو العزيز العفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأمعاب ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاتكم خلقا يخلقكم في بطول يمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاد لا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم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 فإذا مس ان الانسان ضر دعى ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه سيما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله انتادا وجعل لله امدادا ليضل عن سبيله وَتَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّا مَنْ وَقَانَ تَنَاءَى أَن لَّيْسَ سَاجِدًا وَطَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تذكرون الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني وَنَا أُعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأَنَا الْمُتَّقِي أَمَّا كُنْتُ هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 والذين جتنبوا الطاعوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشبع باد فبشبع باد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أور الأرباب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 وَأَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ مِعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَ سَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ مَا يُخْرِجُ بِهِ زَبْعَأٌ ثُمَّ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 تَوَلَّيْنَا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ زل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعب بنهوج لذين يخشون ربه ثم تقلل جلدهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْد لِلَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل أَلَيْسَ اللَّه بِعَزِيزٍ ذِي تِقَان وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّه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 لَفَتَدَوَّ بِهِ مِن سُوءٍ إلَى عذابِ يومَ القيامةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سِيَأَتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْ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 فَقَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَادُوا يَكْسِبُونَ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 إنه هو الرافع الرحيم، وأمِنوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب، ثم لا تُصرُون.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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفوير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك